طيب في كتاب الذكاء وصورها مش كده؟ ولا مش عارفين ها؟ خلصناها في وزير ااا كتاب الذكاء وصورها متعلق بها كتاب مختصر لناجي القاصدي قال إن وجبات الشرع ثلاثات وأقسام القسم له التعربد المحط والقسم الثاني عكس ذلك يعني يبقى فيه منفعة للناس هي المقصودة والقسم الثالث فهو المركب طبعاً القسم الثاني اللي هو عكس ذلك ما لا يقصد منه التعبد بل المقصود منه حظ المحط وقضاء دين الأدميين ورد المرسوب ونحو ذلك الحياة ده فيه نظرة شوي يعني إخراج التعبد منهم فيه مؤخر والظاهر أن الكل مؤكد لأنه لا يفعله إلا امتثاله ويعني قد يقال يفعله لمصلحة ولذلك تلاقي مثلا في بلاد الغرب تلاقي التجارة مش كويس والنظام مش كثير من الأمور يبتغون ايه؟ المصلحة يقولك اما أنا بقى أمين في كلامي وفي مواعيدي الناس تاخد مني وتشتري مني وتديني صلح صلحة كده يعني, يعني. فلقدان للإسلام يعني ولكن هما بيفعلوه للمصلحة فيقولوا ده المصلحة محضة يعني يقصد فيه المصلحة بس إنما أهل الإسلام طبعا اللي امتثال اولا طيب بيتكلم بعد كده عن دقائق, دقائق الاداب الباطنة في الزكاة بيقول ان المريد عليه في زكاته وظائف الوظيفة الاولى ان يفهم المرادة من الزكاة الثانية الاسرار باخراجها يعني ما يعلنهاش إلا أن يتهم بعدم الإخراج إذا كان الحاكم هو اللي بيأخذ خلاص نازم يدهاله وإن كان يتهم ويخرجش يبقى يصهرها أحسن يقوله لو يخرجش الزكاة يبقى يوزعها والناس تعرف علشان محدش يقود في عرضه الوظيفة الثالثة أن لا يفسدها بالمن والأذى الوظيفة الرجعة أن يستصغر العطية الوظيفة الخامسة أن ينتقي من ماله أحله وأجوده وأحبه لي أما الحل فإن الله تعالى طيب لا يكون بنا طيبا وأما الأجود فقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين على الواقفة وعلى الوسط لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ويبقى الليل الاستئناف ولستم بآخذين إلا فيه وان ضجع من يلاحظ في ذلك ان يلاحظ في ذلك امرين احداهما ولا احدهما احداهما ها بدل بعض الكل احدهما على الابتداء او على الاخبار الإخبار أو حقهم إنما الابتداء حق الله سبحانه وتعالى يلاحظ في ذلك عمرين حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم له فإنه أحق ما نختير له ولو أن إنسانا قدم إلى ضيفي طعاما رديئا لأوغر صدره أحق ما نختير له يعني أنك تختار لله كأنك بتعطي لله عز وجل فإنك بتختاره أحسن حالك إيبا أنت لو لاحظت هذا أنك بتعطي ده الله وتعطيه حاجة وعشة والثاني حق نفسه فإن الذي يقدمه هو الذي يلقاه غدا في القيامة برضو المعنى ده يعني لو لاحظت ده أو لاحظت ده إنت عاوز تقديم القيامة حاجة رضيئة أو حاجة تعبانة أو حاجة نقصة أو لا أريد أحسن حاجة إيبا أنت تقدم أحسن حاجة عشان تخد أم القيامة برضه دمعنا جميل جد والثاني حق نفسه فإن الذي يقدمه الذي يبقى غدا في القيامة فينبغي أن يختار الأجود لنفسه وأما أحبه إليه فلقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبه وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتد حبه لشيء من ماله قربه لله عز وجل وروي أنه نزلت جحفة وهو شاكن فقال إني لأشتهي حيتانا فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتا ليشتهي السمك يعني الحيتاني هي السمك وبعدين أعد وضوروا ما لأشغل سمكة واحدة رآته فصنعته ثم قربته اليه فاتى مسكين فقال ابن عمر رضي الله عنهما خذوه فقال له اهله سبحان الله قد عنا ومعنا زاد نعطيه يعني انت يعني احنا تعبنا عشان نجيب له وهو كمان معانا زاد ممكن نعطيه غير ده يعني حاجه اللي ان انت بتشتهيها وهو مريض يمكن ما يلوش نفس ياكل حاجه غيرها فيتعب لما كان فقال ان عبد الله يحبه مين عبد الله ده هو نفسه هو نفسه علشان هو بيحبه فيعطيه لل وروي ان مسائلا وقف بباب الربيع بن حسين رحمه الله عليه فقال اطعموه سكرًا فقالوا نطعمه خبزاً أنفعله فقال ريحكم أطعموه سكراً فإن الربيع يحب السكر الوظيفة السادسة أن يطلب لصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتفي بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية فإن في عمومهم خصوص صفات فليراي خصوص تلك الصفات وهم خصوص من عموم الأصناف الثمانية ولهم صفات طبعاً حكاية الزكاة دي كل واحد يطلع في أي حتة وخلص طبعاً للأصل الزكاة تعطى للأولي لي الأمر لينفقها في الألفة إنما طبعا كل واحد منكم فكر إن هو عارف الأنفع فيقوم بيخافها في جفاية حتة بخلاص فقال ليه إدي بقى الفؤراء ليشترت النهدية لخلال نوعية معينة ولمش عارفة إنما الأنفع لازم يعتبر فيه اعتبارات بيقول إيه من تذكو به الصدق من تذكو به الصدق وطبعا يعني أهم واحد يُعطى من يخفل نفع المسلمين بإعطائه ونفع المسلمين بالديانة أكتر والطعام والشراب إن من الجوع وهو دين خيرون من أن يعيش وهو غير دين إذن إذن من دور الأول على أهل العلم وبعدين طلاب العلم وبعدين الدعاء وبعدين الأشياء اللي يحصل فيها طبعين وجد جهاد في سبيل الله فأنا يقول لكم نطلع لسوريا طلع لسوريا المينز كان مليون فئة هناك ويحدفوا الفلوس وخلاص وبعدين يخدوها الصيع والعلميين والقرف ودب وخلاص تب وخلاص وعايز تخلص منها, منها, منها. لازم ندور على سكة مأمونة وتروح لمين ويمين وناس مخصوصة وهم اللي هيبقى ليهم وجه الإسلامية وهم اللي هينفع الناس هم المؤثرين وهم, وهم مليون صف تعتبر في المسألة بس هتقول ايه؟ ربنا يديني بس أنا غباوتي و وصافي يعني مع قدى الدنيا إنما الحياة سهلة مش كده حتى فريد الأطرش كان بيقول الحياة حلوة بس نفهمها الحياة حلوة محلق أنغامة مش كده معقد ليه كده يا مهر انت ونازم أغزقك عشان الولد بيقول لي انت مش معنى مهر من عمرك ما بتقول له أي عالة طب الولد مؤدق وكويس ما بيعاملش حاجة وحشة هقول له ليه؟ لو قلت له اروح ابوس ايده ورجله ونفاش اي حالة يعني وقمن ان انت يعني يا عمد ايه تصعدك؟ كل شو ينسى واظذر معاه ويرجع يزعله طيب ايه الوظائف بقى او ايه الصفات ايه الصفات اللي بتباعه على الاولى تقوت فاللي يخص بصداقته المكتقين فانه يرد بها إمامهم إلى الله تعالى بدل ما هي تنبعث بأل الكسب وتضيع الوقت تتجه إلى الأعمال الصالحة وقد كان عامل عبد الله ابن الزبير يتخير العباد وهم سجود فيأتيهم بالسرة فيها الدنانير والدرار فيضعوها عند نعالهم بحاجة يحسون بها ولا يشعرون بمكانه فقيل له ما يمنعك أن ترسل بها إليهم فيقول أكره أن يتمعى وجه أحدهم إذا يضر إلى رسولي أو لقيمي يعني يشوف الرجل يبلو كده الصدقة يوم يعني يزعل شوية الدائع يحس كده يعني بالمهانة بحالة وخاصة لو الرسول يعني لا يحسن الأدب يعني مع هؤلاء فيدهالهم كده ايه بين رجليهم كده تلمس رجليهم ما يعرفون ايه جالهم ما يعرفوش من اللي حطه او كده وطبعا لا يجب انك تخبر الفقير ان ده مال زكاة ولا حاجة لما محمد قال يعني لا تخجله يعني ليه لازم تقوله ادي له مال وخلاص الثانية العلم فان في اعطاء العالم قعامة على العلم ونشر الدين وذلك تقوية للشريعة الثالثة أن يكون ممن يرى بإنعاما من الله وحده ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما ندب إليه من شكرها فأما الذي عادته المدح عند العطاء فإنه سيذم عند المرمى والأصل يعني أنك إذا وقيت شكرت أعطيتها أحياناً فتشكر على جملة أنك أعطيت إنما يعني يعني كل ما خالص ولا تعطى مثلاً مرة أو مرة لا يبقى تشكر أنك أعطيت نص المرات أو تلت المرات ربنا قال في المس اللي هي خالفت هذا الأدب بصورة براء. فإذا أعطوا منها ردو فإن منها ردو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا الله إذا الفجائية جات ليه هنا يعني واحد أعطاك مرة مئة جنيه تاني مرة ما إذا ما أعطاكش مئة جنيه تشتمه الله أنت تفضل تشكره إن أعطاك مرة مئة جنيه مثلا أتكرت جنيه ليك ماذا بشيتيم والله انت ما عرفتش عارف انا ما لك بقى بدل الفلوس مش كده ولا لازم ترى الفلوس اهم ده بس ماشي طيب فانه سيضم عند المن اب ربيعه يكون صائبا للفرق ده ساترا لحاجته كائما للشك وصائبا صائب الفقري يعني ايه بقى كل <تصفيق> <تصفيق> <صائب> اني صائب اني بالنون مش كده اهو طبعا الكتب دي مليانه على الله سيترون لحاجته إغاثم للشكوى كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف من التعفف متعلق بيحسبهم من التعفف وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنه لا يحصلون في شبكة الطالب اللي بيبحث يعني بيرجانب يستار يعني من يشوف مين لازم يبحث عنهم وسؤالي أهلي كل محيباتين عن من هذا صفته يعني ما تعرفهمش إنني كنت تسأل الناس مين اللي فقير هنا في الوردة فقير نما لو شفته من نفسك ما تلاقيش شكله فقير ولا حاجة ومتلاقيه متعفف ومش نظر للحاجة ها لقيته ايه الخامسة أن يكون ذا عائلة يعني له من يعملوا أو محبوسا لمرض أو داين أو بسبب من الأسباب يعني كان ده شوف الترتيب بابه إزاي فيوجد فيه معنى قوله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا حبسوا في طريق الآخرة بعيولات أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب فهذا من المحصرين والتصدق عليه إطلاق لحصره السادسة أن يكون من الأقارب ذوي الأرحام فإن الصدقة عليهم صدقة موصلة وكل من جمع من هذه الحالات حالتين أو أكثر كان يعطاؤه أفضل على قدر من جمعه عايزة أمم في الترتيب ها؟ مش أول حابة وفي الحقيقة إنه مجابش سيرة غير المتقين خالص أنا رأي جيد شوف أول حاجة قال التق تاني حاجة العلم تالت حاجة أن يكون ممن يرى الإنعام من الله وحده يعني علم وتقوى أن يكون أسائلا بفقره ساترا لحاجاته كاتما للشكوى وده لازم يبعى عفيف والعفيف ده عنده زبط وعنده صدر الحاجة الخانسة أن يكون ذا عائلة أو محبوسا لمرض الأودان كنت هقول لي شوف أخر ازاي بعد العلماء وبعد المتمعين لديش أكله كده الضرورة ايه اكتر محبوس هيكوش السجن وقال لي قال ايه أي في طريقة الآخرة يعني ملكش دعوة بالصيعة دول خلصة تروح تدي الفؤرة مش لقين يأكلوا. ويأخذوا شرقوا سجائر ويحششوا ويسيبوا الدين ويزنوا ويعملوا ده ده بقى والله يعني ده وإيه الفلوس بقى بقية بقى احنا بشروط بقى وظروف معينة ويعني كده يعني وضوابط وكده وبعدين برضو بنية تأليف قلوبهم يعني إلى الله إذا كان ده فيه دعوة تأليف للقلوب وجمع على الديانة لما اشوف الاصل في ايه اه مشه يكون من الاقالب وزن الاطحال مع هذه الاوصاف يعني يكون من الاقالب فيبدا صدقه وايه وصله ممن تطعم الاقالب مساله فقهيه لان تجب عليك ايه؟ تعال شوف اللي هو مين اللي تجب عليك عائلته؟ ايوه يا مين اللي تجب عليك عائلته؟ اختلف الفقهاء انما الحد الابنه الاصل والفرع والزوجه الأصل والفرع والأي والزوجة إن كان فقير وابت عندك يجب أنك تعاوله ما تدويش من الزكاة تدين من أصل مالك الأب والإبن والزوجة إنما الزوج والأخ وبقية الأقارب تعطيه من الزكاة على المختار حتى مستشف المختار على المختار أنه غير دول يُعطل من الزكاية يعني مش هنفتح الموضوع هي الوقت خلص يعني عشان طبعا المثالة فيها أقوال كتيرة وإخلاف وتفاصيل كتيرة فنخليها مرة تانية إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على بينا محمد ومعلى آله وصحبه أجمال في فوائد قلناها في مختصر مش اللي في الكتاب قلنا حاجة وقلناش حاجة قلنا معنائيه كل معنين هنا في آخر حتة يعني لما قبل كده اللي يتأمل تشوف كل ما اللي اللي مش هيكتبه وما يسأط عن طول أي حاجة يا حسيني يا دي صاصر اتأخر لي دي السلسله هتنزل باسم كتابي احنا ندرسها يعني مش كده اهم حاجهLambda انما المنتجات الثانيه والمشروع ماشي واخوال الحضور دي يعني الجامعه حاضر ايوه وصف بيعمل ايه بقى ايه بيذا بياسم المصدر يعني اخوال الحضور الى حضور مش او بحاجة زي كده وطبعاً لو الكتاب بقى بوم اه طبعاً ما هي فيها بس النبي حبش التشاك لانه مش عايش بوم بوم على الجزاء هنو بوم سبعة وعشرين من شوار أربعة سبتمبر وذلك بعد العصر من الساعة أربعة إلى الساعة خمسة مساء المسجد الصديق بشبتهم إن شاء الله تعالى عشان خاضر أبوك بس إن شاء الله نحضر يوم أيه يوم الجمعة وأرجو الدعاء لي للتوفيق والسداد في الأمر توفيتني عن الطاقة وأن يكون الزواج كامل مجيء على أمور لأخوة جميعين إذا كان نجير الزواج وما بتحضرش وتتأخر تتجوز وما تبال وما تخلق شغالها وأن يأمن على دعا مع الهنزة على آنف يأمن يعني ما دعيش مش كده أولا إيه؟ أولا عمزيه؟ مش أنا بقرأ لمكتوبه ولا أهلف دي أمان عمين وقزاك الله وخليهن كفيرا الشيخان المبارك طيب بيشوف شيخه مبارك شوفين تبد بخالي مبارك دينك مين بأني؟ عشان خطر أبوه بس والراجل بتاعه ربنا واللي يعني وقف معنا وقفة قويسة في محمود عبد الرحمن طب ما عارتوه شليه في المسجد اللي عنا كنا ندي في الدارس الصديق ده كله رجاوش هوا حاجات مش حاجة حلوة يعني أسجد الرحمن كان فيه الدرس وفيه العلم وفيه السنة وفيه المحبة وفيه عباد كويس وأحمد حسني المحابة تقرف يعني قصدي هذا نميل فلس زي بعضه بس يعني الساعة أربعة كمين اللي يجيلك الساعة أربعة الناس عندها شوك يوم يجبون عنه برضه اي يا حب سؤال افتراض اطلب طبعا ده معنى وده معنى ده معنى وده معنى فهو طبعاً لدي السكر أعلى السكر أعلى وأحب إليه فيبقى فيه صفتين وبعدين يعني ممكن الفقير يسترمي على السكر بس لازم يعمل حلويات إنما ما الخبز يعني فهي وجهة نظر يعني من باب التربيه الناس بقول فطير هياخد كده ماشي وكده ماشي يعني ما سكر و عيش انا تعالى السكر يعني احسن <تصفيق> يعني الغري العيش بسان بشيل ومن غيري بقى ب وكيلو السكر ب 5 6 جنيه تمام يا يا يعمل الشاي بتاعها لازم تستغنيش مره على الحاجات زي كده يعني أغيباً من بعضها فلا ألداء أحب إليه وكذا يعني فيه تربية كمان يعني اجتمل على الصدقة وعلى تقديم ما يحب وكمال على تدبيب نفسه ويعني معانكة معانا إنما الله أعلم يعني لو أردنا نختار عنا يبقى الأنفع للفقير والله وأعلم أرجح عندي لو تصور ما يعني إن شيء أنفع ده أرجح عندي أرجح من هذا يعني ويبقى هو انصرافه مع ظرفي انصرافه عما يعني عم وحب مع ظرفي وقد يعطيه شوية من ده وشوية من ده مجرس حياة بيفعله مرات يعني ده السنباب التلبايزة عبر كونتو بس مش على الدوام يعني يعني في المرات الثانية يبدل الأنفع يعني جات هنا في معنى هذا قاية التبغيير دي الحقيقة. طيب ندعو المرأة جاء ان شاء الله امتحان في كل اللقاء المراقبة السؤال الأول اكتب الفوائد لانت استفدتها من الدرس في كل ما عندهم وعند خطة عنده. ويجي لك السئلة باعتمد صعب جداً طيب في ايه؟ ايه حاجة؟ في مشكلة؟ ايه الورق ده؟ ها؟ جودتها فلاص؟ في علا؟ طيب ندعو التأخير ده عليه طبعا درجات البياب الحضور وبعدين هتجمع كده خصومات كتيرة كتبت تأخير والآخر لأنها كتبت فصلت تحر فلسنا بأشخيه للصبر على الإهمال الحمد لله والصلاة والسلام الله ما قسم لنا من خشيتك ما يا حمد بيننا وبين معاصي ما قسم لنا من طاعتك ما به جنتك واقسم لنا من يقين مدهون به علينا وصائب الدنيا ومتعنا لأسمائنا وأرصالنا وقوة لما حيثنا واجعل الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصونا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا كبره مننا ولا مدو عالمنا ولا تسلمت علينا بالنوب لأ اللهم ألفنا في مقلوبنا وأصلح ذات بيمنا واهدنا السبل السلامة وأعطنا فوسنا تقواها ونزكيها أنت خير من زكاها أنت أغيرها ومولاها اللهم حبك وحب من محبك وحب عمنا ونقربنا إلى حبك رحمتك يا أرحم الراحمين صلي اللهم على نبينا محمد وعلى أهلهم صحبهم أجمعين سبحانك اللهم ومحمدك الله ومحمدك شهدوا الله ومحمدك